وهي الإيمان بكتابة المقادير وكما ذكرنا من قبل فهذه الأسئلة إلى السؤال الثاني والخمسين بعد المئة كلها متعلقة بمسألة القدر وكما سبق كذلك الكلام من أن الكلام حول مسألة القدر قد يعني فصلنا فيه تفصيلا طويلا ودقيقا في الفترة السابقة القريبة جدا من خلال كتاب العقيدة الطحوية ولذلك كما قلنا في المرة السابقة فإن الكلام في مسألة القدر أو في هذه المسألة العقائدية العظيمة هذه من خلال هذا الكتاب كتاب أعلام السنة المنشورة هو كتاب مختصر كما تعلمون وفي الحقيقة الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الكلام عن القدر اختصر وفي ذات الوقت ما ترك في الحقيقة شيئا يتعلق بالكلام عن القدر إلا وذكر دليلا أو أثار يعني كلاما بخصوصه ولو في عبارة أو إشارة والأسئلة لو قرأتها كما ذكرنا في المرة السابقة كلها في الحقيقة لا تحتاج إلى كثير تفصيل أي الأجوبة التي عليها لا تحتاج إلى كثير تفصيل لكن كما أيضا ذكرنا في المرة السابقة أن مسألة الإيمان بالقدر لم يكن فيها تفصيل على هذا النحو المذكور في كتب أهل العلم في عهد السلف رضوان الله عليهم الأوائل وإن كانوا كان يردون على القدرية لكن لما شاعت هذه البدعه في الناس قام علماء أهل السنة يصنفون في هذه القضية التصانيف التي يردون من خلالها هذه البدعه الشنيعة المنكرة التي خرج بها المنحرفون من الطائفتين القدرية والجبرية وكما سبق أيضا في المرة السابقة أن الأدلة من الكتاب والسنة على الإيمان بالقدر وأن القدر الإيمان به يكون على مراتب أي إذا كنت تؤمن بالقدر فلا بد أن تؤمن به على هذا النحو، أي تفهم ذلك ولو فهما مجملا بحيث أن من علم ذلك ارتاحت نفسه وارتاح قلبه، ولا سيما وأن هذا الباب من أبواب الدين. الشيطان يتدخل إلى نفوس الناس من خلاله كثيرا ولذلك كما نبهنا أيضا في المرة السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم على أصحابه فوجدهم يتنازعون ويتكلمون في القدر فغضب وقال ألي هذا خلقتم أم بهذا أمرتم لا أنتم مخلوقون لهذا ولا أمرتم بهذا ونهاهم عن الكلام في القدر وذلك أن القدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه فإن الإنسان إذا حاول أن يفسر كل أمر من الأمور ويتدخل بلما فعل الله ولما لم يفعل فهذا من الكلام الباطل في القدر فالله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لذلك كانت مراتب الإيمان بالقدر إذا علمها العبد راحت نفسه وأول مرتبة كما سبق وهي مرتبة العلم فقد سبق علم الله سبحانه وتعالى وجود هذه المخلوقات فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن تخلق وقبل أن توجد هذه المخلوقات بما قدر له ثم المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة وذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب من قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب في كتاب عنده ما سيكون من مقادير الخلائق وهذه المرتبة الثانية هي مرتبة التقديرات والكتابة التي سيأتي عليها التفصيل اليوم ان شاء الله وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة ذلك أن الله تعالى إذا شاء ما كان في علمه وما كتبه في الكتاب الأول أن يكون كان وبذلك تكون المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق فمرتبة المشيئة والخلق بينهما يعني تقارب ويعني اجتماع من حيث أن هذا مقرون بهذا إذا شاء الله كان ما شاء الله كان فإذا شاء الله عز وجل شيئا مما هو في علمه وكتبه عنده سبحانه وتعالى كان هذا الشيء فكانت مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق وبذلك يعلم الإنسان أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فكل شيء مقدر مكتوب فعند ذلك يتوقف ويمتنع عن الاعتراض وإنما يسعى في الأسباب ولا يقول لو أني فعلت لكان كذا لا إن المؤمن لا يقول ذلك لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى عالم وكتب سبحانه وتعالى وقدر ما شاء ولذلك إذا وقع ما لا يوافقها المؤمن يقول قدر الله وما شاء فعل ولذلك فالعلم بمراتب القدر مما يزيد إيمان العبد وأما المرتبة الثانية وهو الكلام المفصل في ذلك فهي مرتبة الكتاب كما ذكر في هذا السؤال ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير قال قال الله تعالى وكل شيء احصيناه في إمام مبين فسماه تعالى إماما مبينا أي سمى الكتاب الأول إماما مبينا وقال تعالى إن ذلك في كتاب وقال تعالى إن ذلك في كتاب أي في الكتاب الأول مكتوب وقال تعالى في محادة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى أي هذا سؤال الفرعون سؤال تشغيب يسأل الفرعون موسى سؤال تشغيب أنت تأتين وتقول لي أن الله هو خالق السماوات والأرض وكذا فأين الأمم السابقة وأين ما كان منها وكذا وكذا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فأثبت في هذه الآيات أن العلم الذي سبق كان بعد ذلك في الكتاب أي علم مقادير الخلائق وقال تعالى ولا تضع إلا بعلمه، يعني بداية الآية وما تحمل من انثى وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير كل شيء في كتاب وهذا مثال ما تحمل الأنثى فهذا مكتوب عند الله الذي في بطن الأنثى هذا مكتوب عند الله تعالى قبل أن يخلق وقبل أن تخلق الأنثى وقبل أن تخلق السماوات والأرض وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ما يعيش إنسان وما يموت إنسان وما يعمر إنسان وما يعجل بالموت على إنسان إلا كل ذلك عند الله مكتوب في هذا الكتاب عينا وغير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسه إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار ما من نفس خلقها الله تعالى إلا وكتب الله مكانها من الجنة والنار أي قدر لها أجلها ورزقها وعملها وشقيه أو سعيدة فهذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما من نفس منفوسه إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقيه أو سعيدة أي أن هذا كله، كل ما يتعلق بالإنسان كل ذلك مكتوب عند الله تعالى والحقيقة الإمام بالقدر يعني يريح النفوس والقلوب ويهدئ من الاضطراب ويهدئ من الانزعاج بل ويزيل الانزعاج ولكن يعني الشيطان يدخل على قلوبنا يزعجها ويحاول أن يفسدها في هذا الباب خصوصا فإذا علم الواحد منا من الواحد أنه ما من شيء إلا مقدر ارتاح قلبه في الحقيقة كل الذي يحدث لنا من هموم وهموم وأحزان ونحو ذلك فيها زيادة عما يجوز بسبب ضعف الإيمان بالقدر أي نعم قال وفيه قال سراقة ابن مالك ابن جعشم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن فيما العمل اليوم؟ قال أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما أو, فيما أو فيما نستقبل؟ قال أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر سراقه رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم يعني احكي لنا بداية هذا العالم وأحوال بدايته قال أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل يعني هل هذا فيما يتعلق بما قدر الله سبحانه وتعالى وكتب عنده سبحانه وتعالى أم هذا شيء جديد يستأنف في علم الله سبحانه وتعالى قال لا بل فيما جفت به الأقلام يعني هل هذا الذي يحدث في هذه الحياة الدنيا إنما هو شيء بعد شيء وهذا في علم الله عز وجل شيء بعد شيء وفي تقدير الله شيء بعد شيء وفي كتابة هذه الأحوال عند الله شيء بعد شيء قال لا بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير لا كل الذي يحدث انما هو ما ينفذ إلى عالم الوجود مما هو في علم الله وقد كتبه الله تعالى في كتاب كل ذلك مقدر ما سيكون وما سيأتي مقدر ومعلوم في علم الله تعالى متى أنت ستموت متى سيعني تفعل كذا متى ستكون الأقدار الفلانية بكذا وكذا ونحو ذلك من الذي سيولد من الذي سيموت وغير ذلك كل هذه المقادير إنما هي فيما جفت به الأقلام ليس شيئا جديدا في ما يكتب لا بل قتب وانتهى مكتوب من قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض متى سيولد فلان متى ستولد أنت الآن الموجود الآن ومتى ستموت ورزقك وأجلك وشقي وسعيد كل هذا مكتوب عند الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بل السماوات والأرض قتب أجلها وحالها وما سيكون فيها وكل شيء إنما هو فيما جفت به الأقلام يدور ويكون حاله فيما جفت به الأقلام قال ففيما العمل وقد فصلنا كثيرا حول هذه المسألة قبل ذلك قال ففيما العمل إذا كان الأمر كل يدور حسب المكتوب ففيما العمل من كل شيء مكتوب هذه شبه كما فصلنا كثيرا قبل ذلك إنه تشتبه على إنسان إنه يقول طيب ما كل شيء كتب وكل شيء قدر طيب لماذا نعمل هذا خطأ شديد جدا ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشبهه قال اعملوا ويقول ففيما العمل قال الجواب اعملوا العمل العمل فيما العمل العمل ما هو التصرف الصحيح في ذلك العمل وذلك لأن الله اخفى ذلك عن الخلق من يعلم أقداره من الناس لا أحد ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا أحد يعلم أقداره ولا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم أقدار الخلائق إلا الله ولا يعلم قدرك إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا قلت فيما العمل نقول لك أنت تدري هل تدري عملك الذي كتب لك هل تدري الجواب لا أدري ولا يستطيع مخلوق أن يدعي ذلك أنه يدري ما, ما كتب الله له ولذلك نقول له إن كنت لا تدري وعلمت أن هناك جنة ونار فما الواجب عليك أن تسعى للجنة أليس كذلك هذا سؤال بدنا انسان عنده شيء من العقل لا يجيب غير هذه الاجابه انت لا تدري من اهل الجنه كنت او من اهل النار طيب ما المطلوب ان تعمل بعمل اهل الجنه ما الواجب ان تعمل بعمل اهل الجنه إذن اعمل بعمل اهل الجنه هذا هو الواجب عليك طب ما يمكن انا من اهل النار ويمكن انت من اهل الجنه اليس كذلك ده هذا يعني من باب المسيره في السؤال إنما الصحيح أنت لا تدري بالفعل أنك لا من اهل الجنه ولا من اهل النار وإذا كنت تقول لعلي من أهل النار لا اعمل بعمل أهل الجنة قد أمرت بذلك ولعلنا ضربنا المثال العقل اليسير جدا في الحياة الدنيا الطالب الذي يدخل الامتحان هو في نتيجة من نتيجتين لا ثالث لهما إما أنه ينجح وإما أنه يرسب لا ثالث له طيب هل يصح أن يأتي إنسان عاقل مقدم على امتحانات آخر السنة ويقول مهنا هنا يا راسب مهنا يناجح يا راسب هل يصلح هذا هل هذا الإنسان يقال له أنه عاقل كل الخلق يجتمعون على أن هذا الإنسان سفيد لماذا؟ لأن كل الخلق سيجي... سيقولون له ماذا سيقول... سيقولون؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيقولون له اعمل اعمل فكل ميسر لما قدر له هتعمل هتيسر للذي انت... أنت تريد من الخير والذي يعمل بالخير سيجد الخير الجزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم قال في السؤال الذي بعده كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ قال يدخل في ذلك خمسة خمسة من التقادير، كلها ترجع إلى العلم، كلها ترجع إلى العلم، خمسة تقادير أي أنواع من الكتابه خمسة أنواع من الكتابة كلها ما من الكتاب، كلها مردها إلى العلم. فهذه الأنواع الخمسة كما سترى لو تأملت لو وجدت أنها ما هي إلا ما هو في علم الله عز وجل السابق ما هو, في ما هو إل ما هي إلا ما في علم الله عز وجل السابق بالمقادير وسيذكر هذه الأنواع من التقادير وسيذكر الأدلة بعد ذلك قال التقدير الأول قال كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي ده اول نوع من الكتابة أول نوع من الكتابة الكتابة التي في اللوح المحفوظ الكتابة التي في الكتاب الأول وقد أمر الله عز وجل القلم أن يكتب في هذا الكتاب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة اي نعم وسيأتي الأدلة على هذا النوع الثاني قال التقدير العمري التقدير العمري حيث أخذ الميثاق يوم قال الست بربكم قالوا بلى شهدنا فهذا التقدير أيضا التقدير العمري هو أيضا راجع إلى ما في علم الله تعالى وهذا التقدير أي هذا النوع من الكتابة كان بعد النوع الأول فبعدما كتب الله في الكتاب الأول مقادير الخلائق كتب كذلك في كتابة أخرى وتقدير آخر عمر الخلائق وما سيكون لهم وخصوصا الانس قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى فهذه الكتابة عندما استخرجهم الله من ظهر آدم وأخذ عليهم, الميثاق وأخذ عليهم الميثاق ألا يعبدوا غيره هذا نوع من الكتابة ونوع من التقدير قدره الله عز وجل عليهم وذلك أنه في هذا اليوم بعدما مسح على ظهر آدم واستخرجهم وأخذ عليهم الميثاق كان من بين ذلك أن قال هؤلاء للجنة وهؤلاء النار سبحانه وتعالى فقدر مقاديره ثم التقدير الثالث وهو التقدير العمري أيضا عند تخليق نطفة في الرحم التقدير العمري أيضا عند تخليق نطفة في الرحم ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ ماشي ممكن عبارتي خصوص من عموم الأول باعتبار عمر الناس جميعا الثاني باعتبار عمر كل إنسان بمفرده فالتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم كل إنسان بمفرده وفيه حديث ابن مسعود الذي سياتي إن شاء الله الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر التقدير الحولي في ليلة التقدير سنوي في كل سنة يقدر مقادير الخلائق في ليلة القدر في هذه السنة في هذه السنة طيب ولا تقدير جديد ها ولا راجع للعلم راجع للعلم الذي هو في علم الله تعالى وراجع لما في الكتاب كذلك الأول قال الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه التقدير اليومي كل المقادير التي قدرها الله تعالى كل ما يأتي قدر في وقته يوم يحصل يظهر, يظهر في عالم الخلق وعالم الكون شاء الله منذ شاء الله من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة شاء أن أحرك أن رجلي الأنقذ هكذا. هذا التقدير خرج الآن إلى عالم الوجود والحال والحياة الذي هو مقدر ومكتوب هذه الإشارة التي أشيرها أنا هكذا. هذه طرفة العين التي تطرف هذه قدرت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا القلب الذي ربما الآن يدور فيه معاني قدر ما في هذا القلب الآن في هذه اللحظة وأنت وأنا والآخر وغير ذلك كل هذه المقادير كتبت وتخرج إلى مواضعها إذا شاء الله عز وجل أن توجد ولذلك هناك مقادير كتبت وهي في علم الله لم توجد أليس كذلك لم وليست لم لم توجد مثال ها؟ ما سيأتي جزاك الله خيرا ما, ما هو لم يخلق الآن لم يوجد الآن هذا تقدير في علم الله عز وجل هذا في علم الله عز وجل وتق ومقدر في الكتاب الأول مقدر في الكتاب الأول لكنه لم يوجد آه أي نعم لم يوجد لكن سيوجد, سيوجد لأننا وما يكون في هذا الكون ما ندور إلا فيما جفت به الأقلام، ويعني جفّت به الصحف. الأدلة قال ما دليل التقدير الأزلي لو النوع الأول بقى قال قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل شيء مكتوب وذكر الله عز وجل المصائب أكثر لأنها أكثر ما يفتن الناس من مقادير وتقادير بها يضلون في باب القدر ولذلك القدريه ما ضلت إلا بسبب أنها تعتقد أن الشر ليس من خلق الله مثلا.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 إذن هذه التقادير مكتوبة من قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة يعني حتى الذي سيأتي إلى يوم القيام مكتوب مقدر عند الله سبحانه وتعالى وما سيكون ما بعد الساعة فهو في علم الله كذلك يعلمه يعلم من سيصير إلى الجنة وإلى النار وما سيكون من أفعال وأحوال أهل الجنة وأهل النار نعم قال وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق جف القلم بما أنت لاق يعني بما أنت تستقبل أي هذا المستقبل هذا الذي تراه من تقادير إنما هو مكتوب ليس أمرا يستأنف لا بل هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى قال الحديث في البخاري وغير ذلك في كثير ثم قال ما دليل التقدير العمري في يوم الميثاق قال قال الله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا فهذا كما سبق وفصلنا تفصيلا طويلا في الطحاويه خصوصا أن الله استخرجهم من ظهر ابيهم آدم ثم وكانوا كامثال الذر وجمعهم جميعا وقال الست بربكم؟ قالوا بلى فأقروا جميعا بأن الله عز وجل هو ربه وهذا كان في يوم أن مسح الله ظهر آدم وأخرج من ذريته هذا الإخراج على هذا النحو وأخذ عليهم الميثاق وروى إسحاق بن راهوي ان أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبتدئ الأعمال؟ أم قد مضى القضاء أتفتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء يعني هذا الذي نعمله ونستقبله هو شيء مستأنف جديد أم أن الله عز وجل كتبه عنده كتبه عنده فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار معلوم أهل الجنة وأهل النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار كل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فهذا أيضا يدل على التقدير العمري أي أن الله عز وجل قدر لهم ما سيكون من حالهم وحياتهم كله نعم. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين فالله سبحانه وتعالى لما أخذ عليهم الميثاق كان ذلك أيضا تقديرا عمريا باعتبار اعمال جميع الناس ولذلك قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية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 وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال هذا كتاب من رب العالمين هذا كتاب قال فقال أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا يا رسول الله إلا أن تخبرنا أي لا نقول فأخبرنا أنت فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا هذا الكتاب في أسماء أهل الجنة وأهل النار وقد انتهى هذا السجل على ما فيه يعني لا يضاف إليه ولا ينقص منه قال ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء اهل النار وأسماء آبائهم وخبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أمر قد فرغ منه يعني طب لماذا نعمل وقد فرغ من هذا الأمر وانتهى وكل عمل سيعمله الإنسان مكتوب فلماذا نعمل قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة سددوا أي تلمسوا طريق الحق والخير وطريق الاستقامة وهو الطريق المسدد سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن, عم وإن, عمل وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى فهذه الأدلة كلها تدل على هذا النوع من الكتابة والتقدير وهو التقدير العمري للناس عموما ولعموم الناس يوم أن أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم قال ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة النوع الثالث قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله تعالى أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم فالله سبحانه وتعالى قد كتب في هذا الوقت يوم كنتم أجن في بطون أمهاتكم كتب عليكم آجالكم كذلك قالوا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما مطفى ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك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 وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها فايضا هذا الحديث مع الايه فيهما دليل على التقدير العمري للانسان وهو في بطن امه فانه عندما يصير نطفه في بطن امه يرسل الملك ثم يؤمر هذا الملك بالنفخ فيه أو بنفخ الروح كما يأمر الله عز وجل ويؤمر بكتابة هذه الأمور أجله ورزقه وعمله ومآله أي إلى دار الشقاء أو السعاده نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الشقاء ومن النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر قال فيه قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم فيها في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا إن كنا مرسلين في ليلة القدر هناك نوع من الكتابة أيضا في كل ليلة في كل سنة في كل سنة ربما يشكل على انسان يقول لك طيب آه أنتم ترغبون الناس في الطاعات والعبادات والأعمال في هذه الليلة فإنها ليلة كتابة المقادير السنوية أليست المقادير كتبت أي نعم قد كتبت أليست المقادير كذلك الكلية قد كتبت لا نقول لك السنوية كلها قد كتبت فكما قلنا في المقادير الكلية اعملوا كذلك نقول في المقادير الحولية السنوية اعملوا اعمل فكل ميسر لما خلق له اي نعم. قال الله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من ام الكتاب في ليلة القدر يكتب من ام الكتاب في ليلة القدر يعني ينقل مما في ليلة القدر الى هذا الكتاب السنوي ما يكون في السنة من موت أو حيات ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل أبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم كما نكرر فإذا قال طيب ما هو خلاص ما هو بينقل من, الـ من الـ أم الكتاب بينقل من اللوح والكتاب الأول فلماذا أعمل في السنة هذه نقول لك نفس الإجابة على نفس الشبهة في الكتابة الأولى هي كتابة الكتاب الأول أنت تدري ما عملك في هذه السنة اذا فالواجب عليك أن تمتنع عن العمل أم تعمل تعمل لأجل أنك تكون بذلك وافقت بإذن الله تعالى ما كتب لك في الكتاب الأول ميسر ليه الجنة طيب لو ما عملش ده أعظم ضلع لأنه ميسّر لفين للنار والعياذ الذي يتوقف عن العمل ويترك العمل ميسر إلى النار والعياذ بالله ما دليل التقدير اليومي قال قال الله تعالى كل يوم هو في شأن كل يوم أقدار الله تعالى التي هي في الكتاب الأول تخرج وتظهر وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفته من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق أو يخلق ويرزق ويحي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن ضعيف لكن المعنى أن الله تعالى يخرج إلى الأقدار المخلوقة والأشياء التي تنفذ إلى عالم الوجود ما هو في الكتاب الأول كل يوم هو في شأن يكون هنا حيا هنا موت هنا رزق هنا من سبحان الله والله سبحان الله العظيم أنت تشاهد حتى هذه الأيام من خلال وسائل الإعلام مشاهد السيول التي تجتاح كثيرا من بلاد يعني الكفرة زادهم الله عز وجل على ذلك زيادة أشد فترى في ذلك سبحان الله العظيم أحوال وتقديرات والله ربانية عجيبة سبحان الله العظيم لاحظ كده المسلمين كل ما يتألم ألم ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك أسباب سبحان الله شوف انت الإعصار اللي كان لسه كم يوم دواب بتاع في بولايا في أمريكا ومش عارفوا في البرازيل ومش عارفوا في استراليا يعني ما همش عارفين استراليا المجرمين اللي كانوا لسه من شهر كده كانوا بيتكلموا على ان مش عاجبهم إن, ان المسلمين بيعترضوا على بعض الكلاب الكساوسة اللي هم في أوروبا اللي, اللي بيقولوا احنا اللي في أمريكا واللي كان بيقول انا هعمل القرآن و وهحرق القرآن ومش عارفين فكان في استراليا كانوا معترضين على ان المسلمين بيقولوا إزاي كده ومش أعرف سبحان ربك ما همش شعرفين سبحان الله بيطلعوا الجزس بتاعتهم من الطين سبحان الله ومشاهد عجيبة تراها سبحان الله العظيم الله يدافع عنك وأنت لا تدري الزم طريق الهدى وإلزم طريق الإيمان وسيدفع الله عز وجل عنك إن الله يدافع عن الذين امنوا والله انت ما عليك إلا أن تتمسك بالطريق الصحيح وتستقيم ولا تنشغل كثيرا بمسألة انك إن أنت الذي يعني تنتقم من الكافر لا أبدا قد ينتقم الله لك يعني الشرط أنت أنت اللي تكون الأداء اللي تنتقم من الكافر أبدا قد ينتقم الله عز وجل لك ولذلك سبحان الله تقادير سبحان الله ربانيه عجيبه سبحان الله العظيم وأحوال تقف عندها وتقول سبحان الله حكم لا إله إلا الله والله المطر يوم الجمعة خصوصا لا إله إلا الله لو أنكم تدبرتموه لا إله إلا الجمعة هذه والجمعة الماضية هذا تقدير رباني لولا طائف والله لو تفكرتم فيها لعلمتم يعني من ذلك آيات من آيات الله سبحانه في اليوم ده خصوصا احوال كثير احنا لا يتسع طبعا ولا المحل الكلام يعني لذلك لكن اقعد كده فكر الله الاسبوع كله الشمس طلعا يوم الجمعة وقبل صلاة الجمعة بشوية او يوم الجمعة كده تحديدا الدنيا طول النار تشتي هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى افكر كده كثيرا في هذه يعني أو هذا التقدير الالهي تجد حكم وتجد رحمات ربانية عظيمة جدا نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين فكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ وبذلك فسر ابن عمر فسر ابن عمر وابن عباس قوله تعالى إن كنا نستنصق ما كنتم تعملون قال وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى فكل ما في هذه التقديرات إنما هو راجع إلى العلم أي علم الله سبحانه وتعالى نقف عند هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى بل قبل هذا